يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من أجل, أجل. يا دم المسيح طهرني من كل خطيط